زاده يا سلامي يا مولاي يا مولاي السلام على المؤدب في مطابير سجود عمريك بغربة وبالمطامي قيل مضي المال جسمك يتقيد السلاسين والعدامة عيدها رحمة سعقين كلمة رضوط اولي يجري عام Aki heidmeini, salami, ubilte me ammas, ubrakadme, hadefu Matamiri seju zadeh ya min, axuselamin ya maulay, ya maulay. Assalamu ala al-muallad fi matamiri seju. محادي الميث لك تعذب صبرك المعك ومثيلة بالسهر لك تخلص وماني شف دم عك مسيلة يا المناجعتك كثيرة صاحبي السجدات طويلة مغيب بكه في المنية وماكو ابدا كل وسيلة هل دمع يا مولا السلام يا مولاي يا مولاي السلام على المؤذب في مطابير سجود سيدي اسم تسري تدمك ولا أهل وعلي وقربك تحضري بغيل شي ديمك وحدك قلت لج بمحنتك تجري بكانسات سمك جوأ ضيت من سموك تالي وعالجسر مطروح جسمك أنت الوحيد أنت الشهيد يا مولاي. za ثنيت عزمك مصيبة ولا سجين غير قرارك صامد يبوجهي الأعادي والرفض أصاب يحشي عارك من هليل حرار انت كعبة الثور مزارك يمت يا باب الحوائج شيعة هنا ويب جوارك فبي الولاء يعلوني دائي يا مولاي matamiri seju zadeh ya min ya khos ya maoulai ya maoulai assalamu ala al-muathib fi matamiri seju الهندسة الصوتية والتوزيع مشتاق القريشي